أفأمنتم أن يخصف بكم جانب البر أو يمسل عليكم حاقبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم يَجْعَلُكُمْ فِيهِ تَارَةً أَخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا إِلَّا الرِّيحِ فَيُغْرِقُكُمْ بِمَا كفرتم تَنزِعُ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْلِقُكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُونَ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِعًا وَلَقَدْ ذَكَّرْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ من وإِبَاتُوا فَضَلَّنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فأولا كُلُّ كِتَابِهِمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ ضَلَالًا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِنْ كَذَّبُوكَ لَيَ عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيرا وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا اِذَا لَا أَذْقُنَاكَ ضَعْفًا فَالْحَيَاةُ وَضَعْفٌ فَالْمَمَاتُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرَا